In the name of Allah, the Most Gracious, the دَنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِيبِ الضَّايِسِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَغْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَانِي الْآخِرَةِ وَمُغَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 ذَمِن قُم قُةَ الأرض الأأَُ الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ ساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد فِي السماوات وَالْأَرْضِ وعشيا وحين تظهرون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ مِنْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وَ خلاف ألسنتكم وألوالكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم. بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها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 Then, if you would like to have a prayer from the earth Then, if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 فَوْنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَن فَسَقُمْ كَذَلِكَ كَانُوا فَصْلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ تبع الذين ظلموا أهؤلاء بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دِينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَخِيمُوا صلاه ولا تولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 أَمْ أنزل ما علي القان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 حُون وَمَا آتَيْتُمْ مِنَ الرِّبَا لَا يَرْضَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل عالِمٌ مِّن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ تَنْظُرُ إِلَى أَثَالِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 فَإِنَّكَ فانك لا تسمع وَلَا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين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 وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا جئ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 فأنك الذين لا يوقنون